انما امرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء انما امرت ان اعبد رب هذه الذي حرمها وله كل شيء وامرته ان اكون من المسلمين أن أكون لين